شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. من المرات كان عندي محاضرة في إحدى المدن، وقال لي واحد من الشباب إنه يا شيءك ودنا نزور الدكتور فلان، أحد الدكتور يدرس في الجامعة هنا. قلت ليش أنا ما أعرفه؟ قال لا ودنا نعزى. ظننت نعزيه في أمه توفيت ولا في أبيه أو في يعني أحد أبنائه. قلت نعزى في من؟ قال يا شيخ الدكتور فلان عنده عمره 55 سنة زوجته وأولاده عنده 11 ما بين أولاده بنات وزوجته رقم 12 يقول في يوم من الأيام عندهم عرس في مدينة قريبة منهم تبعد قرابة 400 كيلو فابنه الكبير عمره 25 سنة تقريبا أخذ العائلة كلها الأم وإخوانه العشرة وهو رقم 11 وذهب بهم لحضور ذلك العرس. الأب بقي في في بيتنا عنده بعض الأشغال متعلقة للجامعة وهم راجعين من تلك المدينة من العرس أصابهم حادث وماتوا كله شوف المصيبة لي. عمره 55 سنة بالله لو أنك مكانه ولد عمره 25 بنت عمره 22 أو 23 كانت عاقلة نكاحة تتزوج أصغرهم خلود عمره سنة ونصف ماتوا كله صلى عليهم في المسجد 12 أمامه ملفوفين رجل متلخبط نزلهم في قبورهم يدخل بيته يجد السرير متلخبط لأن أم خالد اللي كانت ترتب السرير ماتت السرير هذه هذا حطته صار له يومين ينزل الصالة يجد مجموعة ألعاب صار لها يومين ما تحركت لأن أحمد ومحمد اللي كانوا يلعبون بها ماتوا يطلع الى فناء منزلة الى الحوش يجد الدراجة السيكر الصغير واقع على الارض صار له يومين على الحال لان خلود اللي كانت العبته ماتت الله الذي خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا